بسمِ اللههِ الرَّحْم الرَّحيم حام تزل الكِتابابِ مِنَ اللهَّهِ العزيز الحكين ماَا خَلَقنَ السَّمواتِ وَالأَضَ وَمَا بَينَهُ إلَّا بِالحَقّ وَأَجَ م والذين كفروا مما انذروا معرضون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 وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ فَلَن يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غافلون وَإِذاَا حُشِرَ النَّاسُكَانُ لَهُم عَدَ أَْ وَكَانوا بغِبادَةِهِم كَافِرين وَإِذاَا تُتلَ عَلَْهِمْ آياتُناَ بَجِّنَاتِ قَالَ الذيينَ كَفرَروا قَالَ الذيينَ كَفرَرُوا للِْحَقِّلََّ جَ أَهُمْ هذا صِحْرُ مُبِين أَمْ يَقولُ نَفتَرَ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 قُل اَرَأَيْتُمْ اِن كَانَ مِن عِندِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ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 لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي ta'alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyati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 أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن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 غير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني أخاف 넣 compañ-an ilalimi therapeutic toоре publicund Icha вами Politlar yamat an Vilay ebenbiyз tarz paral aqq toolkit condón Allaienne, ehlin бытьə tiqin waq? идеitchik hostelən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 قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من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 illa sa'atan min naharin dala fa hal yahlak illa al